قلبي قلبي كسرت يا غريب الغافر مثل اليد ما تمسح شفك علي يا ما احلى هالوناتها والله تجبر بالخطوه قلبي كسرت يا مثل اليتامة تمسح بجفك علم تمسح على راسي ودمع العين همّا جنّي يتم يا الله منها ما عودتني به من قبلي يا خا خلي الدمعاتي على خدي جري لا تضعفها بمسحك على راسي تركت القلب ذاية هذا يا عمي من علامات المصدر أنا قلبي تروى قول الغابة يحودها بعج الله بعجل يحوى وهو إلى أكشف أمنية كل يتيم سافر عساه عرال ليه بالسلام واجلس بحجرة وينشرا بكلام شنه سمعيت عن والدي حلو الجهة قال يا بنتي غيب دا عدك الخبر عن حيال مسلم يا حزيز يقولون من قصر الأمار ذا وبالحبل بالأسواد ورا سلم شكر راح للطاغي هدي ويلي ويلي ويلي يا الله يا عمي بوي وين يا عمي ينغي لبو وانا وانا ابن الزمان ما بين علي من ترشد ولا عاد لي انا يا هول اصد لكنظر عيني يسرى يصبغها يا عم يمكن ابيات لي